محرم ظلت زينم تروي وتروي ما حصل في ذلك اليوم من إيثار وشجاعة وإخلاص لله والرسول فذلك الموقف من أنصار حسين عليه السلام لن ينسى وظل التاريخ يردده منشدا مات تفاعل صاد يا باليمه سمور والبيض دموم يتفيط بلا رحمه صد الزلزال يهز الجبال من ويقحمه هل فورهان هلشلان روتي ودوب تكبير يصعب بالطف تصوير جل بركان الانذار للانصار ya al ayn war khatti na lil ansah usud al bar حرب فرصة خذت رخصة حربها تريد لبوليمة منو يهمة يضحي ورجال طوفان دم الفض اجتا هاي عاتي ونرطب ذي نريد نسجنا والشر يا لمنثار لم نثا سر سيديل عليهات هي لو ان تصول حرب دارت جثث صارت واح زهقت كم روحس يا فاه وهو اللي اختى ربك يا فاه انسوا جان للانصار بالادان الله الله يتباشر العنوان والنعب خط النار للأمصار <متصفيق> ابن ظاهر قلب <متصفيق> شاجر نزل طفوه سهيل يوجون زهير يوعون اهيت حفا اي جاعبس بطل فارس وجف والدف من الوجه دال والفرسح نفد الارواح والطافت خلاد ياما حنين نزلو اسرار <سلام> لالانصار <صفيق> ميدان موقف صار